استحضر الخشوع والانكسار بقدر استطاعته حتى لا يكون الإنسان يعني يصلي هكذا دون حضور قلب في صلاته النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول جابر كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يعلم أصحابه سور القرآن تعال أحفظك قلوه الله وحد تعال أحفظك قلوه الله رب الفرق كذلك أن يحفظهم استخارة بالدقة والتشديد مثل ما يحفظهم القرآن شوف منها هميتها يا جماعة بل إني أعرف بعض الناس سبحانه من الموفقين في حياتهم يقول الله يا شيخ ما يكاد يمر يوم إلا أستخيل أريد أني مثلا أكون علاقة مع فلان أريد أني أتصل على الشركة الفلانية أبحث عندهم عن عمل أريد أني أفعل كذا يقول يا أخي خير من من يستشار ويستخار رب العالمين إيش اللي يمنعني مدام رب العالمين جعل لي طريقا لماذا لا أطرق باب الله تعالى مدام أن باب الله تعالى مفتوح يسمي عبد الله سؤالك ده كان وقت القرار يعني جاوبة لي الحي سريع يعني يعني ما عنده وقت ممتاز فعلا هذا احيانا يقول لك الشخص طيب لك خمس دقائق وتردري خبر أحيانا وتكون في شركة أو في مكان إذا لم يستطع أن يصلي الركعتين مثلا انسان في سيارة وأراد أنه يتخذ قرار صعبا يوقف سيارته ويصلي مثلا أو امرأة حائض أو نفسه وحتاجت أنها تتخذ قرارة معينا وأرادت طيب ما, ما تصلي هي اصلا أو مثلا مثل ما تفضلت عبدالله أن الوقت يعني ضيق جدا لدرجة أني ما عندي وقت يا جماعة روحة توضى وأصلي ركعتين اللهم مني يستخرب وأجلس أنتظر إذا ضاق عنه الوقت يدعو او أو كانت المرأة لا تصلي مثلا في مرحلة يعني حيض أو نفاس أو كذا فإنه في هذا الحال يكتفي بالدعاء يكتفي بالدعاء وإن لم يعني وإن يصلي ركعتين فيقول اللهم أني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وإذا كان ما هو حافظ الدعاء يرفع إيده ويقول اللهم مثل ما ذكرنا قبل قليل إن كنت تعلم أن يقدامي على هالوظيفة هو خير لي يسره لي وإذا تعلم أنه ليس خيرا لي فأصرفني عنه وأصرفه عني طيب من المسائل المهمة في الاستخارة أيضا كيف يعرف الإنسان يا جماعة أن الله اختار له هذا الأمر أفرض أني أنا بأسجل في الجامعة مثلا او بأخطب فلانة كيف أعرف أن الله تعالى فعلا اختار أني أخطبها أو مثلا قالت لي أمي والله يا ولدي عندي لك عروستين بنت عمك وبنت خالك بنت عمك فيها من المميزات كذا وكذا وبنت خالك فيها من المميزات كذا وكذا قلوا طيب يم ما من تختارين لي هذي طيب كيف في الجامعة قالت هذه متفوقة هذي متفوقة طيب هذه كيف وضع إخوانه و... وإذا الميزات متقاربة احترت ما تدري فذهبت وصليت استخارة اللهم يكنت تعلم أن زواجي من فلانا خير اللي في ديني أو زواجي من فلانا خير اللي في ديني تذكر الثنتين فقدره لي وأوصرفه عني إلى آخرة كيف تعرف أن الله تعالى اختار لك هذه أو هذه شو رايكم يجي إلهام يعني كيف يجي إلهام سؤال جوابك رائع بس وضح لي أكثر هل سبق أنك استخرت عبد الله في شيء ايه. طيب. نقدر نعرف اللي استخرت فيه كان في سفرة ايوه فكان القرار يعني الحن يا... يا مافي وصليت ركعتين استخدار جميل وبعدين كيف شعرت اني وحيا حميني يعني اطمأنت نفسك إلى هذا الشيء مرات شيخ تفتح لي أبواب يعني تيسر لي هذا العمل مثلا حلو جميل يعني لما مثلا اقدم على شركة ألقى الوالد يعرف صاحب الشركة وبعدين يعني يفسح شهر. لك أبواب ما كنت تعرفها تيسر لي أمور يعني ممتاز هل لك تجربة سابقة او بسام هل لكم تجارب في الاستخارة من قبل ايو والله يعني كان مثلا عندي مركز كنت بسجل فيه والحقيقة استخرت الله عز وجل وسبحان الله تيسرت لي يعني كانت في مقربة شخصية واشتستها يعني بنجاح والحمد الله كنت عارف النتيجة من طلعت من الباب جميل يعني كنت أي يعني متوفيق الله عز وجل وسبحان الله هذا اللي ذكرها العلماء يقولون انه يشعر بنوع قمئنان سبحان الله يعني أنا يكون متردد يا أخي أشتري السيارة أخذها كاش لا أخذها تكسيد طيب انا أخاف اخذها وبعدين أندم يا أخي ليتني خدت اللون الأسود بدل الأبيض تدري خلني أستخيل فأتي وأستخيل كنت تعلم أن شرائل هذه السيارة ثم سبحان الله بعد الاستخارة بوقت يسير تجد أن النفس تطمئن جدا والتردد يعني بدل ما كنت مقدم على الأمر عشرة في المئة يرتفع النسبة إلى تسعين وتجد انك سبحان الله التردد الذي كان عندك كله يذهب يقذف الله تعالى في قلبك اطمئنانا سبحان الله هذه من من عاقبه الاستخاره اذا كان الانسان يستخير او احيانا يصرفك رب العالمين يعني ما ترى يتبين لك شيء يتبين يعني تجلس مثلا ذاك الليل مع واحد من زبلائك فتقول له ايش رايك بعد ما استخرت انت ايش رايك اشتري سياره فلانه كلها انتباه ترى يا أخي هالسيارة هذه اكتشفوا فيها كذا وفي الموديل الجاي بيطلع أحسن منها تقول الحمد لله أنك خبرتني قبل والله كنت بكرة الصبح أبروح وبأدفع لهم فلوسهم وأخذها فيكون الله تعالى هو الذي قدر أن هذا يأتي لأنك تقول في الدعاء تقول فإذا كنت تعلم أنه شر لي اصرفه عني واصرفني عنه بعدين تقول واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به فتجد سبحان الله حتى لو بتتزوج فتاة واستخرت تجد بعدين سبحان الله النفس تنصرف وتكتشف أشياء معينة في هذه الفتاة تجعلك تنصرف عنها ولا, ولا تواصل معها بعض العلماء يقول إنه يرى رؤية في منامه تشجعه أو تصريفه عنها هذا كلام بعض العلماء لكن ليس شرطاً عموماً أن, أن يكون يرى رؤية يعني لا يكون اعتمادنا نحن على مسألة أني أرى رؤية أو ما أرى لا ما هو شرط نكتار رؤيا لكن اهم شيء ان القلب يطمئن أن النفس يذهب ترددها قد يرى الانسان رؤيا قد ياتيك من من يشير عليك من من أهم الأشياء في الاستخارة قبل أن ينتهي معنا الوقت أنه يجوز أن تستخير لشيئين في صلاة واحدة اللهم يكن تعلم أن تسجيل في هذه الجامعة وشراء لهذه السيارة وزواجي من فلانة وسفري إلى يجوز أربعة خمسة أشياء كلها تضعها في ركعتين استخارة آه لوحدهما آه أيضا من أهم الأمور فيما يتعلق بالاستخارة وهو أمر ينبغي أن نؤكد عليه أن, علي أن المرء إذا قرر شيئا في الاستخارة خلاص لا تتردد أنت قررت بعد ما تقدم عليه لا ترجع اعلم أن الله تعالى هو الذي اختاره لك عز وجل يقول عبد الله بن عمر يقول ان الرجل ليستخير الله تعالى فيختار الله تعالى له يعني استخرت الله تعالى يكون تعلم أن زواجي من فلانة ثم تقدم فيقول لا والله مخطوب أمس يقول فيسخط ويظن أنه شر ثم ينظر في العاقبة فإذا هو خير له وإذا الله تعالى صرفها عنه صرفاً إذا الله تعالى صرفها عنه صرفا فينبغي في الحقيقة أن نحرص على استخارة ربنا جل جلاله وأن نكون شجعان في اتخاذ قراراتنا ونذهب عنا التردد أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد ونجعلنا إياكم باركين أينما كنا وأسأل الله أيضا أن يجزي الشباب اللي حضروا معي أسأل الله يوفقكم ويحفظكم أسأل الله اللي يحرمكم الأجر والثواب على حضوركم معنا وأنتم أيضا أشكركم أيها الأخوة والأخوات وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته